أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا وتكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قد لما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عذبا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ مما ذكر اسم اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لكم ألا قُلْ مَنْ نَزَّرَ لَكُمُ الذِّكْرَ رَسُولُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُبْرِئُونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَىٰ ان اطاعتهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما منثله في الظلمات ليس بخارج منها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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا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 مَا رأى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون فقالوا هذه أنعام وحرث حجل لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه خالصة للذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 şa ğen يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُلْ أَنذَرَيْنِ حَرَمَ أَمِنْ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ رَضَاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا مُلَاحِرًا مِّن شَيْءٍ فَتَرَىٰ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا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 Zalikum nacakum bii, l'gallikum tettakoon. Sumb ateyna Musa el Kitab tamamen ve tefcil ali Rabbim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 وَإِن كُنتُم عَن دِراستِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أُنزلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا نَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا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 قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجدا إلا مثلها، وهم لا يظلمون. قل إني هدى لي ربي. صراط مستقيم دين قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 ولا تزر غازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 اسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصا عليهم بعلم لما كنا ضايبين والوزن يوم اذن الحق فَإِنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون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 عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدعورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 تَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا اخْفَيَا عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْقَانِدِينَ وقاسماهما إني لكم آل من الناصحين فدلّاهما بغرور. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا ilkümü şeçer ve aqulkum a innə şeytan alkum a adıbın. rabbana ve tarhlna lanekonan.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 يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيسًا وَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ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 عيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا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 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسبد وكل وش ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إن لا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فَلَا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن اصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم من نفترع على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 حتى إذا الداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار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 تجرى من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول رب. بنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون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 فأذن مؤذن بينهم أَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصْدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الأعراف رجال يعرفون كُلًا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أَنْ سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 بَسِي مَهُمْ قَالُوا مَا أَوْنَعْنَكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَاءُ لَئِنَّ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ودخول <تدخلوا> الجنه لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب نار أصحاب الجنة أن في الظو علينا من الماء أو من رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين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 وَخَاسِرُونَ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ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 قلت سحاب ثقال شقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل السمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 لنراك في ظلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ بَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ لَكُم لِيُذِرَكُم وَلِتَتَّقُوا وَلَعْلَيْكُم تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأُورَقَنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينٍ وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا لنراك في سفاهة وإننا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهة ولكنني رسول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 فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا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 أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْقَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب أليم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 فعقرنا ناقته وعته عن امر ربهم فقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ فَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 سَيَتَطَهَّرُونَ فَأَنَّ دَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَنصَرْنَا عَلَيْهِمْ نَصْرًا أنظر كيف كان عاقبة المجرمين فإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت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 مِنْ مِن وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِعُوهَا عِوَجَا وَذَكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ve zoru keyfekana hak ben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 Cedqa <Sessizlik> azim